وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا تَجَدُّو فَإِذَا تَجَدَّدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ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 وضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعدا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة انَّ الْفِتْنَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّنْقُوطًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن كُنتُمْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ إِن كُنتُمْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ وَتَبْجونَ مِنَ اللهَِّ مَا لا يَغْجون وَكَانَ اللهَّهُ عَليِيمًَا حَكِيمَا إِا أَن زَلْنا إِلَيْكَكِتابََ بِ الحَقِّ تَتحكُ مَ بَينًا إاثِ بِمَا أَرَكَ اللهَّ ولا تكن للخائنين خصيما